BOOK 2 74 keturi Arbaatun Arba Arbaa prašyti? Ražau šiait Raja alšiait Ar galite man apkirpti plaukus? هل يمكنك ان تقص لي شعري هل يمكنك ان تقص من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك ليس قصيرا جدا من فضلك اقصر بقليل من فضلك أقصر بقليل أرجعتي إشريشكنتي نوتروكس هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم هل يمكنك تظهير الصور تحميض الفيلم نوتروكس يرا على السي دي على ال سي دي فوتو باراتي الصور موجوده في الكاميرا الصور موجوده في الكاميرا ار غاليتيس تايسيتي هل يمكنك اصلاح الساعه هل يمكنك اصلاح الساعه Dauri stiklini stiklas su dužusi. Su dužes. Azuzaj Al Baterija tuščia. Al tu fariga. Al <station stamina> Ar galite išlyginti marškinius? كي هل يمكنك كوي القميص ارغالتشفاليتي كيلنيس هل يمكنك تنظيف القميص هل يمكنك تنظيف البنطلون ارغالتسوتايسيتي باتوس هل يمكنك اصلاح الحذاء هل يمكنك اصلاح الحذاء ارغالتيماندوتي هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار هل يمكنك ان تعطيني نار غال توريت دكتوكو اربا هل معك كبريت او ولاعه هل معك كبريت او ولاعه أ بالنا هل عندك من سجائر؟ هل عندك من سجائر؟ أرورك السجاروس أتدخن السجار أتدخن السجار؟ أرووك السجارات أتدخن السجائر؟ أ تدخن أروكو تبيبك أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟